الله الرحمن الرحيم وبهي نستعين وصل الله على محمد الرعاة والطيبين الصافين والله والطيب على الرحمن الرحمن الرحيم والعالمين في مادة الأمر وهي كلمة الأمر المؤلفة من الحروف وفيها ثلاث مسائل الأول معنى كلمة الامر قيل أن كلمة الامر لفظ مشترك بين الطلب وغير الطلب مما تستعمل فيه هذه الكلمة كالحادثه والشأن والفاعل كما تقول جئت لأمر كذا أو شغلني أمر كذا أو أتى فلان بأمر عجيب إلى أخري إلى هنا نكون قد انتهينا بحمد الله من مقدمات الأصول البحث الأول الذي يقع فيه بحثنا في الأصول ما يعرف ب مضاحة الفاظ أو بحث الأوامر أولا أخذنا نشتفض قبل الثاني بحث الأوامر أي كلام في الأوامر يقع في مطلبين المطلب الأول في ماده الامر المطلب الثاني في صيغه الامر كلامنا اليوم في القسم الاول في ماده الامر اليوم وغدا ان شاء الله في ماده الامر والكلام في ماده الامر يقع في بحوث ثلاثه البحث الاول في معنى مادة الامر ما المقصود؟ او بشكل اخر ما معنى مادة الامر صلي المادة الف م ر ما المقصود؟ ما معنى مادة الامر قيل المصنف يقول قيل ان كلمة الامر لفظ مشترك بين عده معن امر كلمه الف ميم را امر اشمل في لفظ مشترك يعني مشترك لفظ في مشترك بين عده معن مثلا مثلا احد المعاني للان الطلب الطلب تقول تقول اأمرك بكذا ان تفعل كذا يعني ما يعني ان ان تفعل كذا فلنظ أمر بين عدة امور الاول اطلب واحد فتقول أأمرك بكذا يعني اطلب منك ومعنى اخر للامر بمعنى اشاء الشاء تقول تقول شغلني أمر عجيب أو شغلني أمر المرض شغلني أمر البيت يعني شأن المرض وشأن البيت معنى الثاني معنى الثالث لمعنى الامر الغرض امر يعني مرض فمثلا تقول جئت لأمر كذا يعني لغربك جئت لامر كذا يعني لغربك بعد ومن معاني الأمر الفاعل الفاعل كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد يعني وما فعل فرعون برشيد بعد من المعاني الأمر الفعل العجيب من المعاني الفعل والفعل العجيب كما في قول تعالى ولما جاء امرنا صحيح وفارت النور يعني ولما جاء فعلنا العجيب وفارت النور وايضا تستخدم كلمه الامر في معنى الحادثه تقول مثلا تقول رايت اليوم امرا ملفتا للنظر يعني رايت حادثه مبهره وهكذا معاني كثيره اذا بعض بعض العلماء يقول كلمه الامر لفظ مشترك بين كل هذه المعاني بين الطلب والشان والحادثه والفعل والفعل العجيب والغرض بعد والشأن كنظره على المقر الاخر مو مهم أنها مشترك هذا قلم المصلح يقول المطنف يقول والصحيح عندي أن لفظ الامر أو كلمة الامر لفظ مشترك مو بين كل هذه المعاني السبعة أو الثمانية لا مشترك بين معنيين فقط فقط المطنف يقول أختار من كل هذه المعاني أختار معنيين فقط وأقول كلمه الامر لفظ مشترك بين هذين المعنيين ما هما يقول الاول الطلب <تصفيق> الثاني مفهوم الشيء مفهوم الشيء الاول الطلب الثاني مفهوم الشيء نقول له ايها المصنف الان ذكرت معاني كثيره انت بهذا اخرج بقيه المعاني وابقيت فقط معنيين ابقيت الطلب وابقيت مفهوم الشيء وأين بقيه المعاني يقول لا لم نخرج تلك المعاني وانما انا اقول الطلب ومفهوم الشيء وبقية المعاني وبقيه المعاني غير الطلب غير الطلب بقيه المعاني وبقية المعاني ما هي إلا مصاديق لمن؟ لمفهوم الشيء تحت مفهوم الشيء فإذا لفظ الآمر مشترك بين معنيين بين الطلب ومفهوم الشيء وبقية المعاني التي ذكرناها على الطلب يقول هذه المعاني التي ذكرناها كلها مصاديق تحت مفهوم الشيء بعبارة أخرى مفهوم الشيء جامع كل معنى كل، وله مصاديق متعددة اتبخ اشترفها هنا بيننا الشيء مفهوم الشيء اتبخ إلهنا اتبخ اذا نحن لا نقول بالقول الاول ان كلمه الامر لا يوجد مشترك بين كل هذه المعاني الثمانيه حتى يكون الوضع وضع كلمه الامر ثمان او تسع مرات لكل معنى بوضع مستقل لا نحن نقول وضعت بوضعين فقط الوضع الاول كلمه الامر وضعت للطلب والمعنى الثاني وضعت لمفهوم الشيء الآن مفهوم الشيء له مصالح متعددة واضح الفرق بين القولين على القول الأول كلمة الآمر وضعت بأوضاع متعددة كل واضح مستقل عن الآخر لكن على قول المثنف وضعت بوضعين فقط للصلت ومفهوم الشيء، لكن مفهوم الشيء تحته معاني متعدده هذا المطلب الأول. المطلب الثاني. المطلب الثاني أيهذا الطالب؟ ما المراد؟ ما المراد من الطلب؟ وما المراد من مفهوم الشيء؟ سلمنا قبلنا. ان كلمه الامر موضوعا لمعنيين فقط لكن ما المقصود من الطلب ما المقصود من مفهوم الشيء يقول اما بالنسبه لمفهوم الطلب معنى الطلب عفوا معنى الطلب ما معنى يقول الطلب معناه ما هو يقول اظهار اظهار الاراده والرغبه اظهارهما بماذا يقول اظهارهما اما بالقول اما بالقول او بالكتابه او بالاشاره في بعض الاحيان اذا حصلت ما هو اظهار الرغبه والاراده الكامنه في النفس بي القول أو بالكتابة أو بالإشارة. أما الذكر، أما أما لو كان في داخل شيء في نفسي أريد شيئا في نفسي أرغب في شيئا ولكن ولكن لم أظهره، لم أظهر تلك الرغبة ولذلك الشيء. لا يسمى لا يسمى طلبا لا يسمى طلبا إنما يسمى طلب إذا ظهر بالقول أو بالكتابه أو بالإشارة إذا كان في نفسي رغبة أو إرادة معينة ولم تظهر مني بقوله بكتابته أو بإشارة لا تسمى طلب لا لا تسمى طلب تسمى ماذا أي شيء آخر تسميها المهد لا تسميها طلب لأن الطلب من شروطه أن يظهر وهذا لم يظهر صحيح مثلا إذا أنا عطشان أريد الماء أشرب الماء مرتين رغبه عندي أشرب الماء عندي رغبة أشرب الماء وعندي اراده ان أشرب مرة اخرى تلك الحراب فأقول أقول أريد ما أن يقول المولى لعبده أو أكتب على السبوره أنا عطشان أريد الماء مثلا أو بإشارة هذا فما طلب لكن إذا كنت أريد الماء إذا قلت بعد عبشان، أرغب في الماء، بس لم أظهر في الأراضي لن أظهر في الأراضي، هذا لا يسمى طالبان اتضحنا عن الطلب، انتهينا في حالة كان لو عد شابت الطرف الثاني، أحضر ما يقول لم يصل منه، يمكن الطرف الآخر فهم ما في داخل الكلام إذا هو أظهر، هذا يسمى الطلب ماذا معنى مفهوم الشيء مفهوم الشيء ما معنى التفتوا في هذه النقطه قائلا ما معنى مفهوم الشيء مفهوم الشيء مفهوم الشيء يطلق على عدد طاعم مثلا الشيء يطلق على الاعيان الخارجيه هذا شيء صحيح هذا شيء وهذا شيء وهذا ايضا شيء هذه كله اشياء شيء العيان الخارجي بعد ويطلق على ويطلق على الصفات يقصد الصفات كلها الاعراض الخارجيه مثل هذا الذهب الصلب مثل البياض والصواد الالوان هيعرفها من الصفات ويطلق على الافعال إذا يطلق تطلق كلمة الشيء على الأعيان الخارجية وعلى الصفات وعلى الأفعال واضح لكن سؤال سؤال قلتم كلمة الآخر تطلق على مفهوم الشيء لكن نجد أن مفهوم الشيء يطلق على هذه الأمور الثلاثة يا هل ترى هل كل هذه الامور الثلاثه يعني الاعيان والصفات والافعال والأفعال تسمى امرا تسمى شيئا صحيح تسمى شيئا صحيح لكن هل كل شيء امر واضح الكلام هل كل شيء امر او لا صحيح قلت الاعيان الخارجيه اشياء سلمنا الصفات اشياء سلمنا الافعال اشياء سلمنا لكن هل كل هل كل هذه الاشياء يعني الأشياء الافعال والصفات والاعيان الخارجيه تسمى امرا يعني الامر الشيء الخارجي يسمى امر الصفه تسمى امر الفعل يسمى امر او فقط بعضها يسمى امرا المصنف يقول طبعا ليس من الصحيح ان تقول رايت امرا وتقصد زيد في الخارج ليس من الصحيح أن تقول رأيت هذا شيء ليس من الصحيح يقول أن تقول رأيت وتقصد في فاذا لا يطلق لا تطلق كلمه الامر على الاعيان الخارجيه فلا يصح ان تقول رايت امرا وتقصد رايت زوجا وتقصد رايت ساعه ليس صحيح وكذلك ايضا لا يصح ان تقول رايت امرا وتقصد صفه من الصفات لا يصح نعم نعم يصح ان تقول رحيت أمران وتقصد فعلا من الفعال اذا كلمه الامر تطلق فقط وفقط على وفقط وفقط على الفعل من الاشياء ولا تطلق على الاعمال الخارجيه ولا تطلق على الصفات مع أنه على الاعياد وعلى الطفاة يطلق عليهما شيء لكن لا يطلق عليهما أمر فإذا بين الشيء والأمر أعم وأخذ صحيح لأن كلمة الأمر من معاني مفهوم الشيء ولكن ليس كل ليس كل أمر شيء صحيح صحيح وله كل شيء الله نعم يا رابع لا اترك ديك التعاريف لا لا الثاني كل شيء لها كل شيء له هو الشيء صحيح يعني شوفوا الشيء الأمر يطلق على الفعل فقط صحيح فيشتركان هنا الشيء والامر لان الفعل هل يسمى امر وايضا يسمى شيء لكن يفترقان يفترقان في ان العين الخارجيه وقتها الخارجيه تسمى شيء وهي متمايا فان صحيح تعرف حد الى تدقيق يعني اتكلم في باقي لا لا لعله مطلع. ما لا هو ممكن ممكن لا ممكن أتري أتري أتري أنا أستقبل أنا أنا عمر شيخ أنا عمر شيخ بعد بعد أصل هذا الحال الحال يحقق في أصل أصله تافره عجيب بعثنا طريق إن شاء الله اتضح هذا أيضا اتضح المطلب الثاني انتهينا من إلتفتوا إلى هذا المطلب القادم أدخل المضاد الآن الشي. سؤال سؤال قلتم تطلق كلمة الأمر على الأفعال سلم سلم ولكن ما مقصودكم من الأفعال هل تقصدون المعنى الحدثي يعني الاسم المصدري؟ معنى الحدثي الاسم المصدري واضح هل تقصدون هذا أو تقصدون المصدر بطريق اخر واضح السؤال ما مقصودكم من الأفعال؟ سلمنا قبلنا ان كلمة أمر تطلق على الأفعال. لكن ما المقصود من, من الأفعال هنا؟ هل تقصدون بالفعل المعنى الحدثي؟ يعني هل تقصدون اسم المصدر أو تقصدون لا تقصدون المصدر؟ يعني النتيجة. ما ما مقصودكم بهذا؟ هذا أو ذاك؟ انتبهوا مرتان انتبهوا مرتان نلاحظ الفاعل مرة نلاحظ الفاعل نلاحظ الفاعل كمعنى كمعنى حالاتي نلاحظه كاسم مصدر يعني شنو من دون أن نلاحظ الجهة الصادر منها في الخارج لا نلاحظ نفس الشيء نفس الفعل لا نلاحظ من من صدر الفعل لا نلاحظ الجهة الخارجية صدر من زيد صدر من باكر او من عمرو لا نلاحظ هذه نحن نلاحظ الفاعل بما هو موجود في نفسه فقط مره هذا قاله تم معنى حدثي تسمى اسم مصدري يصير واضح مره اقرا مرة أخرى نلاحظ الفعل لا بما هو موجود في نفسه فقط لا نلاحظه, نلاحظه مع ملاحظة الجهة التي صدر منها الفعل صدر من زيدا صدر من عمر يعني نلاحظ الجهة ولذا في مصدر ليش مصدر لأن تلاحظ جهه الصدور فيدخل واضح؟ أعيدة مرة ثانية؟ أعيدة؟ مرة مرة مرة, مرة نلاحظ الفعل سبحانه الأولى بما هو موجود في نفسه فقط ولا نلاحظ جهة الصدور صبر من جرام السيد أو من جرام الشيخ لا نلاحظها نلاحظ نفس الفعل بما هو موجود في نفسه مثلا الانتصال الطهارة في هكذا مرة ومرة أخرى لا لا نلاحظ الفعل بما هو موجود في نفسه لا نلاحظه مع جهة الصدور يعني نلاحظه مع من من قدر هذا الفعل قدر من زيد هذا الفعل قدر من امر ولذا سمي مصدر ليش؟ لأن لاحظنا جهه فسميناه واضح واضح إلهنا خضناه السؤال ما مقصودكم من الفعل؟ المعنى الحدثي؟ يعني اسم المصدر؟ أو لا؟ مقصودكم المصدر؟ ما مقصودكم من الفعل؟ انتفتوا المصنف يقول على المعنى الأول على المعنى الأول لا معنى المعنى هذا حدث من المصدر عمل معنا اول عمل معنا اول تسمى شئان يسمى شئان يسمى ويسمى ايضا امران نفس الدخل نفس الشيء الخالي تسمى امران على المعنى الثاني يعني المصدر دقت في العباره على المعنى الثاني يعني المصدر يسمى لا يسمى أمرأس لا يسمى امر لا ليش لأن نفس, ال... نفس, ال... نفس الأفعال نفس المقدمات اللاحظ جهد الصدور فإحنا مقصودنا هنا حينما نقول كلمة امر الذي هو الشيء يسمى يطلق على الأفعال نقصد بالأفعال المعنى الحدثي نقصد اسم المصدر هذا الذي يسمى شيئا وامرا لا نقصد المصدر فالمصدر قد يسمى شيء لكن لا يسمى اه صراحه العباره ما قصدني شيء المصدر شيء لا يعني ليس ان الاول يسمى امر وشيء المعنى الحدثي الثاني لا يسمى امر فحينما نقول كلمه امر تطلق على الشيء بمعنى الافعال مقصودنا يا معنا مقصودنا بالافعال المعنى الحدثي يعني مقصودنا اسم المصدر لا مقصود المصدر تمام اتضحت العباره المقصود التبعد، بلي؟ وليس المهم. التبعد، فصل جبف رفع العبارة. انتهينا من هذا الموضوع. الحمد لله. سؤال لا يه، سؤال، سؤال، سؤال آخر. سؤال آخر، سؤال آخر. ما الدليل على ماذا؟ ما الدليل على ماذا؟ ما الدليل على أن كلمة أمر تشترك بين المعنى لا معنى بين الطلب ومفهوم الشيء ما الدليل ما الدليل بعد اتبع له معنى مفهوم الشيء اتبع معنى مفهوم الشيء بعد هنا مفهوم الشيء عنه شنو؟ الأفعال التي هي المعنى تتقطبه بالعبارة جيدة السؤال مرة الآن ما الدليل على أن كلمة الامر لفظ مشترك بين الطلب ومفهول الشيء ما الدليل الدليل الدليل أول أول أول كلمة الآمر كلمة الامر بمعنى الطلب بمعنى الطلب يشتق منها يشتق منها فنقول لا معنى الطلب الامر تقول أمارة هي امر هي امور تشتق منها صحيح امر بعد مأمور تشتق منها فكلمة الامر بمعنى الطلب يشتاق ولكن كلمة الامر بمعنى الشيء لا يشتاق منها صحيح؟ هذا الكلام كيف يكون دليل على أن كلمة الامر مشتركة؟ المصنف يقول نعم تعدد الواضح يدل على المعالي <تصفيق> يعني ورث شيء يجي تعدد الاشتقاق هذا يشتق هذا لا يشتق دليل على تعدد الوضع ان الوضع متعدد يعني مشترك هناك وضعان مو وضع واحد لو كان الوضع واحدان لما صح ان يشتق من احدهما ولا يشتق من الاخر صحه الاشتقاق من احدهما وعدم صحه الاشتقاق من الثاني دليل على تعدد الوضع صحة الاشتقاق من الامر بمعنى الطلب وعدم صحه الاشتقاق من الامر بمعنى الشيء دليل على ان كلمه الامر وضعت بوضعين لا بوضع واحد اذ لو كانت بوضع واحد لصح الاشتقاق من الاثنين فضح الدليل دليل فيه هكذا شوف المطلف كلامه آن واستدل آن يقول دليل الأول على أن كلمة الأمر مشتركه الأول يقول لأن كلمة الأمر بمعنى طلب يشتاق منها هذا واحد وكلمه الامر بناء الشيء لا يشتق منه نقول له هو المصنف هذا الكلام كيف يكون دليل يقول نعم التفتوا جيد يقول صحه الاشتقاق من احدهما وعدم صحه الاشتقاق من الاخر دليلان على ماذا على تعدد الانواع معرفة. ايضا احنا لدينا ثبت هنا وضعان ووضعين موضع وضع اتضح الدليل الوضع وإذا كان الوضع متعدد يعني عندنا اكثر من معنى واضع يصير ومش عندنا عدلات خالف دليل الأول دليل الثاني على صحة الاشتراك اللفظي بين الطلب والشيء لكلمة الآمر يقول الدليل الثاني نسيك لا, لا مانحا الدليل الثاني الثلاثة فريعة الدليل الثاني على صحة على أن كلمة أم مشتركة أن كلمة الآمر بنعنى الطلب تجمع على على أضامر صحيح؟ امر بمعنى الطلب تجمع على أوامر آمر أوامر يعني طلب طلبات صحيح؟ طلب طلبات متعددة كلمة آمر بمعنى الطلب جمعها أوامر شوفوا تفتو جيد أما كلمة آمر بمعنى الشيء جمعها أمور اختلف الجمعان صحيح؟ اختلف الجمعان فتقوم الحرب بين الجمعين صحيح؟ فإذا إذا احتلف الجمعات يقول اختلاف الجمعين دليل على تعدد الوضع أيضا اتباع لا ما نطفلون نطفل مع العزارة ما نطفل نشاء ما نطفل لا الوضع من هناك اختلاف الجمعين احتلاف الجمعين دليل على تعدد الوضع يعني عندنا نصبر من الوضع لست عندنا احتلف لصيب على المصباح بعد ما سخيم جدا نعود شوية للوراء نرجع للوراء شوية ايها المطنف قلت الامر من أحد معاني الطلال صحيح؟ لكن قد أطلب أنا من جلال السيد وقد أطلب من ابي وقد أطلب من ابني حيث كل هذا منها طلباته المقصد الثلال هذا الطلب المخصوص يحتاج إلى شروط لانه مرة يكون الطلب من الداني إلى العامل ايش يسمى؟ عامل دعاء التماس دعاء ادعوك يا رب صحيح يسمى طلب الطلب من العامل مرة من العامل إلى الداني يسمى طلب الله يأمرنا يعني يطلب منا أن نصلي وأن نطلق ومره قال لها من المساوي انت إلى المساوي انت ما. انت ما. المهم مقصوده هنا في البحث في البحث المعنى الثاني ما كان من العالي بعد سؤال صغير خو هذا العالي مره يكون عالي عالي واضح مش قاعد على كرسي. المنبر يعني شوف واضح قالي بعد مره مسكين قعد ما الناس <تصفيق> <تصفيق> كما يقولون أن النبي صلى الله عليه كان فينا حتى ان السائل دا جاء يجعل ايكم محمد يدري يدعون النبي صلى الله عليه وسلم فكان فينا كاحدنا يقول المصنف الطلب من العالي الى الداني طلب وإن لم يغفر الامر الاستعلاء وبعد على فرسيش يقع يقول هو أمر، طلب، طلب يعني الأمر طلب من العالي إلى الجاري وإلا يظهر من العالي الاستعلاء. حتى لو قرأت جل سياق ياسر يشرد فيناك كما في الرواية. هذا من التمطان. إذا النبي أمر قال طلب الأمر، وإلا يظهر النبي الاستعلاء كما يفعل أحيانا بعض الناس يعني. واضح شوفوا وبالعكس والطلب من الداني إلى العالي دعاء وإن أظهرت داني الاستعلاء وظهرت بيت بشر مطيس يقول ملأ الثنايل تنحني بتواضع والفارغات ونفهن شوام فيه ما فيها شيء جو فارغ يعني ولأنها فارغة صار مثل ريشة في الأول ذاك المليان ينزل شي يسوي ينزل متواضع فكان فينا فرأة منها يقول ملأ السنابل تنحني بتواضع متواضع لأن تقيلة مليانة فتنزل مسكينه مضطره يعني متواضعه ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات ونوفهن شوار بيت شعر ثاني يقول تواضع تكون كم نجم نجم وين لاحى لناظر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيق ولا تكون كالدخان يعلو لناظر إلى طبقات الجو وهو وضيع ولا تخر كالدخان يعلو بناظر على طبقات الجو الدخان فوق وهو والله في النهايه هو في الارض اصلا فواضح المطلب فاذا الطلب من العالي الى الزاني طلب ان لم يظهر الاستعلاء ومن الزاني الى العالي دعاء وان أظهر الاستعلاء هذا هو كل اتطلع الدار لاحظوا العبارة آه. ماده الأمر قبل هذا الأوامر وفيه بحثان البحث الأول في مادة في الأمر والثاني في صيغة الأمر أكو خاتمه وخاتمه في تقسيمات الواجهة المبحث الأول مادة الأمر وهي كلمة الأمر المؤلفة من الحروف ألف من را وفيها يعني في مالة الأمر ثلاث مسائل الأولى ما معنى كلمة الأمر قيل أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره بقول الأول بكما بعد بين الطلب والشام والغرض والحادثة والفعل إلى آخرين وغيره مما تستعمل هذه هذه الكلمه كالحادثه والشان والفعل بعد والغرض بعد والفعل العجيب الى اخره كما تقول جئت لامر كذا او شغلني أمر كذا او اتى فلان بأمر عجيب يعني بفعل عجيب المصنف يقول ولا يبعد هذا قول فان ولا يبعد إلى سؤاله إجاء اذكر قول المصنف رأي المفصل هو هذا ولا يبعد قول الثاني أن تكون لكن القول الأول قيل يعني القول الأول الثاني ولا يبعد قول المفصل هذا أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما يعني ما عدا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع كل بينها وهو فإذا كلمة الأمر مشتركة بين بين معنيين بين الطلب ومثوم الشيء فيكون لفظ الأمر, مش الأمر مشتركا بين معنيين فقط هذا المصنف وهما الطلب والشيء أو مفهوم الشيء خب ما المراد من الطلب والمراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة كيف بالقول أو الكتابة أو الكشارة أو نحونا او نحو هذه الامور مما يصوح اظهار الاراده والرغبه وابرازهما به في شيء اخر بالفعل لاي شيء اخرى, أخرى. فمجرد الرغبه الاراده والرغبة من دون اظهارهما بما لا تسمى قلنا <تصفيق> في اثناء لا تتم طلبه ارغب في ما هذا ليس والظاهر أنه ليس كل طلب جلسي يسمى أمران. والظاهر أنه ليس كل ليس كل طلب ليس كل طلب يسمى أمران بل بشرط مخصوص اللي هو عالي إلى الداني جنا. يأتي في ذكره في المثال الثاني فتفسير الأمر بالطلب من باء تفسير الشيء بالأعام وإلا من الداني إلى العالي صمت من المساوي فالتصغير التصغير تصغير العام والمراد الخاص يعني هنا مراد طلب مخصوص وهو من العالي الى الداني لا من الداني او المساوي والمراد من الشيء هذا معنى الطلب ما معنى الشيء والمراد من الشيء من لفظ الامر ايضا ليس كل شيء على الاطلاق يعني فلا يشمل الاعيان والصفات بل يشمل الافعال فقط فيكون تفسيره به هنا من بعض تفسير الشئ بالاعم أيضا يعني انتقلت شيء امر يعني شيء ومراد فقط واحد مو الكل فتفسيرا بالاعم هنا أيضا فإن الشئ لا يقال له امر إذا كان من الأفعال والصفات إلا إذا كان من الأفعال والصفات لا يقر المطلب شوفوا أفعال والصفات تفسير الزمان صفات هنا بمعنى الأفعال وإذا لا يقال رأيت أمران إذا رأيت شيء خارجي عن خارجي إذا رأيت إنسانا مثلا صحيح أو شجال أو حائط امثل لشنو أمثل لماذا للشيء بمعنى أعيان الخارجية المطنف إذا أطلق كلمة شيء على شيء مو على ثلاثة على الأعيان وعلى الأفعال اللي هي اختفاء بعض العلماء قالنا الاستفتاء غير الأفعال واضح يختبر الاستفتاء الأعراب الخارجية والأفعال هذه الشيء خارجي حتى نخبر بين المعاني هذا شيء نخبر بين الكلام سواء كل يطلق كلمة أم شيء على الإعلام وعلى الأفعال وعلى الاستفتاء فنختبر الأفعال بمعنى غير استفتاء تذكرنا او نقول ليه على الاعيان والافعال والصفات فالصير افعال والصفات بمعنى واحد ما تقل بالله اقول ان قلنا ثلاثة فنقل بالصفات عن الاعراض ان قلنا اثنان فلي افعال والصفات معنى واحد لا تركب الناس اتبه اتبه المعنى واحد قاله و لكن سلمنا يطلق الشيء يطلق الأمر على الشيء يعني الفعل خذ ما مرادك من الفعل هل مرادك المعنى الحدث يعني اسم المصدر او مرادك المصدر يعني النتيجه قال ولكن ليس المراد منه والصفة شوفوا المعنى الحدثي المعنى المصدري بل المراد منه بل المراد منه <تصفيق> نفس الفعل او نفس الصفة بما هم يعني دون ان نلاحظ دون أن لا وهذا صحيح. فليس المراد نفس أفعال. المعنى الحدثي لا المراد. لعله في بيان المصدر. الشرح. ليس المراد المعنى الحدثي بل المراد المعنى بما هو موجود عبارة. ليس المراد من الفعل المعنى الحدثي وعبارة. ليس المراد من الفعل المعنى الحدثي. بل المراد من الفعل نفس الفعل بما هو موجود ما في نفسه لا تقوم بحلقة الشعر يعني لم يلاقف فيه جهة من الفاعل والإيجاد وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدري أي ما يدلم المصدر ولذا لا يشتق منه فلا يقال يخبر عامر مأمور بالمعنى من الشيء ولو كان معنى حدثيا لاشتق منه وكان معنى المقصود لاشتق اشتق منه بخلاف الامر بمعنى الطلب فان المقصود منه المعنى الحدثي والمقصود جهته الايجاد ولذلك الاشتق فتقول امر عامر مأمور وانتهى المطاف يقول مرادنا من الامر مراد رب الشئ دليلنا انه اذا كان المراد المعنى الحدث فلا يشتق اما مرادنا المصدر يشتق فتقول امر الامر تقول ألا يعمر امر مأمور لانه يشتق من مرادنا الفعل عن المصدر وليس المعنى الحدث والدليل نقول له أيها المطنف ما الدليل على أن الأمر مشترك بين عنه قال والدليل على أن الأفضل الأمر مشتركين يعني الطلب والشيء لا أنه موضوع للجامع بينهما أولا أن الأمر كما تقدم بمعنى الطلب يصح أن يشتقن صحيح يشتقن فتقول امر آمر مغمور إلى آخرين الصح الاشتقاق منه بمعنى الشيء والاشتقاق وعدمه دليلون على تعدد الواضح ثانيا أن الأمر إن الأمر بمعنى الطلب يجبع على أوامر وبمعنى الشيء يجبع على أمور اختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدد الواضح اعتبار في بمعنى الأمر قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب ولكن لا مطلق الطلب لا مطلقا للطلب بمعنى طلب مخصوص والظاهر أن هو الطلب من العالي إلى الداني فيعتبر فيه العلو في الأمير وعليه لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمراً بل يسمى أو دعاء مغفر وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى المساوي في العلو أو الحص في العلو في الارتفاع أو المخفاض الحصة يعني أمراً بل استماساً وإلا على الداني صار واضح او السعلى المساوي اكو احيانا الناس. انا وهي في مرتبه واحده بس اظهر نفسي عليه لا هل اشكل لك انك صار واضح واظهر علو وهو ترفعه وهو ليس بعال حقيقه اما العالي فقلبه يكون امرا وان لم يكن متظاهرا بالاذم حتى لو كان كما يقولون في الرواية عن النبي كان فينا احدنا هذه اقنعه رسول الله يا رسول الله حتى شيء مرتفع بس يعني شويه مو كرسي شويه مكانه هذا تبعد على هذا احنا على الارض على حتى يجي يشوف واحد شويه مرتفع مع هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما العالي فطلبه يكون امرا وان لم يكن هو من كل هذا بحكم التبادر وصحة السلبي يعني اذا اطلقنا الأمر المتبادر من الأمر هو الناظم من العالي ويصح الطلب عن المساوي أقول المساوي يامر من ما رجا او الداني يقول فالتبادر وصحه الطلب عن الداني وعن المساوي دليلان على ان الامر موضوع للطلب من العالي للداني فقط كل هذا يعني حولنا الطلب من بحكم التبادر أولاً وصح الطلب ثانيا وصح الطلب الامر عن غير طلب عن طلب غير العالي ولا يصح اطلاق الامر على الطلب من غير العالي فسا احيانا نسميه امر احيانا بنحو المزاج والعنايه وبنحو الحقيقه صلى الله على محمد والاصحاب اللهم صل على ممتع.